ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلاً في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ غَادَرَ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبٌ إِنِّي أَرَسْتُنَا لَعَلِّي رَأْتِكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ على النار دا فلما أتاهنوديا يا موسى إني أنا ربك فقلت معليك إنك بالوعد المقدس طو فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ لِتُجَزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى فَلَا يَصُدَّ مَكَانَهَا مَن لا يُؤمِنُ مِنَهَا وَاتَّبَعَهَا وَأُفَتِّرَ دَهْ وَمَا تِكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَى اتوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَبْرِشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَا أَرِيدُ مُخْرًا قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ اذْهَبْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُ مَا الأُولَى يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طبى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي وحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أسري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بلا بصيرا قال قد عوديت